أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين تضيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون صورة المعون صورة المعون إحدى الصور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وهي من الصور القصيرة لكن تحمل من المعاني الكثير تحمل من المعاني الكثير <تصفيق> قال تعالى ارايت الذي يكذب بالدين الدين هو المعاد والجزاء والثواب الدين هو المعاد والجزاء والثواب والحساب هل هناك علاقة بين التكذيب ليوم الدين الذي هو يوم القيامة وبين دع الياتين وترك الحظ على اطعام المسكين هل هناك علاقة بين التكذيب ليوم الدين وبين دع الياتين وترك الحظ على اطعام المسكين قال العلماء هناك علاقة بينه هناك علاقة بينهم تتلخص لأن المكذب بيوم الدين يحمله تكذيبه, يحمله تكذيبه على عدم إكرام اليتيم يحمله تكذيبه على عدم إكرام اليتيم ويحمله تكذيبه على طرد الأيتام عن بابه ويحمله تكذيبه على عدم إطعام المساكين هناك علاقة بينهما تتلخص بأن المكذب بيوم الدين يحمله تكذيبه على عدم اكرام اليتيم ويحمله تكذيبه على طرد الايتام عن بابه ويحمله تكذيبه على عدم اطعام المساكين اما المؤمن بيوم الدين فيحمله ايمانه على اكرام اليتيم واطعام المسكين بعكس المؤمن فإيمانه يحمله على إكرام اليتيم وطعام المسكين. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طير. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم وقد أورد أهل التفسير بعض الاشكالات في هذا الباب حيث قالوا لما خص المكذبين بيوم الدين عمن يرتكب هذين الامرين الا وهو دعو اليتيم وهو دفعه وزجره وعدم الحض على اطعام المساكين وبالتالي عدم اطعامه هو من عنده اورب بعض اهل التفسير اشكالا حاصله أن الله لما خص المكذبين بيوم الدين بأنهم يرتكبون هذين الأمرين ألا هو دعو اليتيم وعدم حظهم على إطعام المسكين وبالتالي عدم إطعامه هو من عنده ثم أجاوى على ذلك بأن قالوا أن المكذبين بيوم الدين لما فعلوا هذين الأمرين المنكرين كان هذا على سبيل المثال كان هذا على سبيل المثال وليس هذين الامرين فقط وليس هذين الأمرين فقط بل ان المكذبين بالدين يفعلون اشد من ذلك بل إن المكذبين بالدين يفعلون أشد من ذلك من كفرهم ومحاربتهم لاهل الاسلام الى غير ذلك الى غير ذلك من الاعمال الكفريه من سرقه ونهب وقتل وزنا وسرب الخمر وغير ذلك من المعاصي والفجور ومنها قطع الارحام ومنها عقوق الوالدين الوالدين الى غير ذلك من الكبائر فليس هذين المثالين فقط ليس هذين المثالين فقط مما يفعله من الاجرام بل هناك امثله كثيره بل هناك امثله كثيرة مما ذكرها مما ذكرها اهل العلم مما ذكرها أهل العلم في هذا الباء قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم الدعو أي الدفع الدعو أي الدفع أي دفع اليتيم عن حقه وترضيه عن ذلك بقفر أو بظلم أو بابعاد هل كل من يدع اليتيم يطرده ويظلمه يكفر بهذا الفعل هل كل من يأكل اموال اليتام يظلم اليتام يقهر اليتام يوصف بالكفر الجواب لا ليس كل من يدع اليتيم يكفر لان الله قال لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن المراد بيان خصال الكفاء ولكن المراد بيان خصال الكفاء. وان منها ان الكافر يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وأن منها أن الكافر يدعو اليتيم ولا على طعام المسكين فالكافر لما كان غير مقر لما كان غير مقر بالحساب وبالمعاد فليس له حاجه في اكرام اليتيم فليس له حاجة في اليتيم وليس عنده خوف من نهره ودفعه واهانته وليس عنده خوف من نهره ودفعه واهانته ما دام لا يطمع في ثواب الله ولا يخاف عقابه ما دام لا يطمع في ثواب الله ولا يخاف عقابه ولما كان من خصال أهل الكفر ولما كان من صفات اهل الكفر أنهم يدعون اليتامى ويدفعونهم عن الأبواب كان اللائق بأهل الإيمان أن لا يتشبه بهم كان اللائق بأهل الإيمان أن لا يتشبه بهم قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الحض أي الأمر والحث الحض أي الأمر والحث والمعنى ولا يأمر ويحذ على إطعام المساكين المحتاجين الذين لا طعام لهم فقراء يحتاجون إلى الطعام والشراء ولا يحذ على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين سبق الكلام على ويل وقد أوردوا في أن هناك قد وربت الباب الحديث أن ويل مكان في جهنم يستعيد منه اهلها أو تستعيد جهنم منه ولا يصح لا هذا ولا هذا لا يصح هذه الصيغه وادم في جهنم تستعيد جهنم منه ولا يصح قال فويل للمصلين اي ان المصلي اذا كان المصلي إذا كان يضيع الصلوات قد انتقل الخطاب انتقل الخطاب من خطاب الكفار الى خطاب اهل الاسلام انتقل تحول الخطاب من خطاب اهل الكفر والشرك والشيرك الى الحديث عن اهل الاسلام المصلين قال تعالى تويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون من الذين توعادهم الله بالويل قال العلماء الذين يضيعون الوقات ان يؤخرون الصلاة عن وقتها فلا يصلونها الا بعد خروج الوقت المراد بالذين يصلون الصلاة لكنهم يصلونها بعد خروج وقتها فان كان هؤلاء الذين يصلون الصلاة بعد خروج وقتها توعدهم الله بالويل بالوي. فما البال بمن ترك الصلاة بالكلية فما البال بمن ترك الصلاة بالكلية ما البال والحال بمن ترك الصلاة بالكلية لا شك لا شك أنه أشد عذابا وأشد توعدا من غيره فقد قال بعض العلماء المراد بالمصلين هنا الذين هم في غفلة ولهون عنها يبالون صلوا أم لم يصل لا يبالون دخل وقت الصلاة أم لم يطل لا يبالون صلوا أم لم يصل داخل وقت الصلاه تي لم يدخل وعلى ذلك فالذين توعدهم الله بالويل وعلى ذلك اي على هذا التفسير الذين توعدهم الله بالويل هم اهل النفاق هم اهل النفاق الذين يصلون امام الناس فاذا خلو تركوا الصلاة وضيعوا الذين توعدهم الله بالويل هم اهل النفاق الذين يصلون امام الناس فاذا خلو اي يعني اعتزلوا الناس تركوا الصلاة وضيعوا وقد قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسال واذا قاموا إلى الصلاة قاموا الناس ولا يذكرون الله الا قليل الناس ولا يذكرون الله إلا قليل كذلك هم ايضا الغاثلون عن الصلاه اللاهون عنها الذين لا يبالون اصلوا ام لم يصل وقد كان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته الصلاة وما ملكت أي مانك الصلاة وما ملكت أي مانك. هل هناك فرق بين قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهول وبين قول القائل الذين هم في صلاتهم سهول هل هناك فرق بين التعبيرين انه وهو الاول قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم سهول والثاني الذين هم في صلاتهم سهون، نعم هناك فرق كبير بينهم، نعم هناك فرق كبير بينهم. وقد قال بعض أهل العلم الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يكن في صلاته، الحمد لله الذي قال أي رب عن صلاتهم ولم يقل في صلاته، إذ أن المصلّي يسهو في صلاته، وقد سهل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وذلك سرع سجود استهوي. إذا سها المصلي في صلاته سرع سدون السهوي إذا سها المصلي في صلاته قال تعالى وويل للمصلين الذين هم في صلاتهم لا الذين هم عن صلاتهم سهود الذين هم يراءون الرياء الرياء نوع من أنواع الشرك الرياء نوع من أنواع الشرك فالذين هم يرون الناس يصليهم إذا صلوا لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب. فإنهم يصلون لا رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم فيظنونهم منهم يعني من المؤمنين وهم من أهل النفاق. فيكفون عن سفك دمائهم وسبي ضرارهم فيكفون عن سفك دمائهم وسبي ضرارهم وهم المنافقون الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لقد ورد في ذم الرياء جملة من النصوص قد ورد في ذم الرياء جملة من النصوص منها قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوسي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وكذلك قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فأفادت الآية أن الرياء من صفات المنافقين. أفادت الآية أن الرداء من صفات المنافقين. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ضطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فنهى الله فيها عن الشرك فنهى الله فيها عن الشرك بعمومه ويدخل فيه الرياء يدخل في الشرك ايضا الرياء قال تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري شركوه شركه انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري شركوه شركه وقد اخرج ايضا الامام احمد رحمه الله في مسنده من حديث محمود بن نبيذ رضي الله عنه. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوت ما أخافوا عليكم الشرك الأصغر. إن أخوت ما أخافوا عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله. قال الرياء قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله. قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء اذهبوا الى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء كذلك اخرج البخاري ومسلم أخرج البخاري ومسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراى يرا الله به من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به ومعنى الحديث من راى الناس وأسمع الناس ما يعمل, ما يعمل ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامه أي فضحوا بين الخلائق يوم القيام فضحوا بين الخلائق يوم القيام وسمع وسمع الناس بعيوبه يوم القيام وسمع الناس بعيوبه يوم القيام كذلك أورد الإمام مسلم في صحيحه حديثا شديدا في هذا الباب ألا وهو ما رأوه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه يعني يحاسب يوم القيامة رجل استشهد رجل استسهد فوتي به تعرفه نعمه فوتي به تعرفه نعمه فعرفه قال كما عملت فيها قال كما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استسهد قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقطيب ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمي به فسحب على وزيه حتى ألقى في النار ثم أمي ربي فشحب على وزيه حتى ألقى في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وأقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قالت ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار قال ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو زواد ولكنك فعلت ليقال هو زواج، فقد قيل. ثم امر به فسحب على وزيره ثم القى في النار ثم امر به فسحب على وزيره فالقي في النار فهذه طائفة من الاحاديث التي وردت في ذم الرياء التي وردت في ذم الرياء ومن ذلك ايضا ما اخرجه الترمذي في سننه من حديث ابي هريره ايضا رضي الله عنه ان رسولنا قال ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيام إذا كان يوم القيام ينزل الى العباد ليقضي بينه ينزل بين العباد ليقضي بينه وكل هم جافئ وكل أمة الجافية فأول من يدعو به أول من ينادى رجل جمع القرآن ورجل يقتتل أن يقاتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بل يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار كنت أقوم بالقرآن اناء الليل واناء النهار يقرأ القران ويعلم الناس في الليل والنهار قال فيقول الله له كذبت وتقول الملائكه كذبت تكذبه الملائكه وكذلك يكذبه الله تبارك وتعالى الطرفان يكذبان قال ويقول الله له بل اردت ان يقال ان فلانا قارئ قارئ فقد قيل فقد قيل بصاحب المال ويؤتى بالصاحب الماء فيقول الله له ألم عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ألم عليك حتى لا أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال ماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم واتصدق أصل الرحم واتصدق فيقول الله لو كذبت ويقول له الملائكة كذبت، ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال بل أردت أن يقال فقد قيل ذاك اردت ان يقال فلان جواد قد قيل ذاك قال ويؤتى ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت في ماذا قتلت, في ماذا قتلت فيقول امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جرير قد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبة أبي هريرة فقال يا ابا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تصعر به النار أولئك الثلاثة أول خلق الله تصعر به النار يوم القيام فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا ذكر ذلك الحديث أخذته نسغة أخذته نسغة يعني كانه أغمي عليه كأنه أغمي عليه من شدة هذا الحديث ثم إن أبا هريرة ذكر هذا الحديث لمعاوية رضي الله عنه فإذا لمعاوية يبكي بكاء شديدا حتى ظن جلسه أنه سيهلك من شدة البكاء حتى ظن جلسه أنه سيهلك من شدة البكاء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه. ثم قال صدق الله ورسوله. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخفون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحريط ما صنعوا فيها وحريط ما صنعوا فيها أي عملهم مردود وقديمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها داء منثور وباطل ما, كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون هذه بعض النصوص التي وردت في ذم الرياء الذي هو شرك وتصعر النار بفاعله بل هو من أول من تصعر من النار خاصة إذا كان عالما أو مجاهدا أو كريما جوادا أما الرياء فحكمه إذا اختلط به العمل فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الرياء محبط للعمل الذي هو فيه فقط فإن رأى في الصلاة أحبطها ولا يتعدى ذلك إلى الصوم وإن رأى في نافلة لا يتعدى ذلك إلى فريضة قال فريق من العلماء الرياء محبط للعمل لكنه يحبط للعمل الذي رأى فيه فقط فإذا رأى في صلاة فريضة لا يتعدى ذلك إلى نافلة وإذا رأى في صوم لا يتعدى ذلك إلى ذكا وهكذا واستدل بالحديث الكدسي من عامل عملا أشرك فيه معي غيري ترى وشركه ومن العلماء من مقالوا إن الرياء لا يخلو من ذم إن الرياء لا يخلو من ذم، وذلك للذم الوارد في المرأين وذلك للذم الوارد في المرأين لكن يأتي هنا السؤال رجل بدأ بدأ الصلاة بإخلاص وبنية حسنة ثم في أثنائها ثم في أثنائها دخله رياء فهل يذهب ثواب العمل أي ثواب الصلاة التي منها جزء فيه إخلاص سواء كان قليلا أم كثير وجزء فيه رياء خليل الكثير الصحيح في هذا أو الذي يظهر لي والله أعلم أنها قد حبطت أي حبط العمل الذي فيه جزء من الرياء الصحيح أنه قد حبط العمل الذي فيه جزء من الرياء أيضا العمل الذي انتهى ومضى العمل الذي انتهى ومضى رجل حج بيت الله منذ خمس سنوات فتذكر يوما الحج في مجلس بين أصحابه ثم قال لهم إني فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا يقصد بذلك المثاخرة ويقصد بذلك أن يرأي الناس هل يحبط عمله الذي انتهى منه ومضى منذ سنين ذهب فريق من العلماء إلى ذلك إلى أن العمل الذي انتهى منه صاحبه وكان قد ختم له بالإخلاص فيه لكنه تفكره بعد يوم أو اثنين أو شهر أو سنة أو أكثر ورأى به بين الناس وذكر ما فعل فيه وقد كان هذا العمل مخبأ لا يعلمه أحد ولا يعلم بإخلاصه فيه فذهب بعض العلماء إلى أن هذا العمل قد حبط وذهب هداء منثورا وبصيغة أخرى أو بطريق آخر فقال العلماء إن كان الرياء الذي أتى للشخص خاطرا ودفعه عنه فلا يضر يعني هو في أثناء الصلاة دخل رجل المسجد فأحس به فروادته نفسه أو وسوست إليه نفسه الاماره بالسوء أو الشيطان بان يرائي في العمل للداخل بأن يرأيه في العمل للداخل فكان هذا خاطرا ودفعه عنه فلا يضر أما إذا استرسل فيه أما إذا استرسل فيه يعني مشى معه وبدأ في الرياء فكما سبق, فكما سبق ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الصلاة قد حبطت وذهب أجرها ومن العلماء من قال ومن العلماء من قال بل هي على أصلها على ما بدأ به على أصلها على ما بدأ به من الأنقبل لكن ينقص أزلوه من الذين ذهبوا إلى نفس الأزل الامام أحمد وبني جيري رحمة الله عليه الامام أحمد وبني جيري رحمة الله عليه السلام عليكم большم الى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عزوه ورسوله سما مبع. كان آخر ما يعني توقفت عنده ما يتعلق بالعمل إذا بدأ بإخلاص وخلطه نوع من الرياء من هذا البدء ايضا ما اذا بدا الشخص عملا مخلصا فيه لله مخلصا فيه لله الناس على هذا العمل فرائه الناس على هذا العمل ففرح برؤيتهم له على هذه الحال ففرح برؤيتهم له على هذه الحال هل يدخل هذا في الشخص عملا واكتهد في الإخلاص فيه لله فرأاه الناس على هذا العمل ففرح برؤيتهم له على هذه الحال هل يدخل هذا في الرياء الجواب لا يدخل هذا في الرياء بل هو من عاجل بصراء المن بل هو من عاجل بصراء المن وذلك لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. قال تلك عازل بشر المم. تلك أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. تلك هل يعد اظهار العمل الصالح رياء في كل الاحوال هل اظهار العمل الصالح اظهاره يعد رياءا في كل الاحوال الجواب لا لا يعد ذلك رياء في كل الاحوال فاذا كان العمل الصالح فريضة فلا بأس فيظهاره بل ويجب اظهار الفريضة في عدة احياء ففرض الصلاة يظهر وكذلك الحج والنطق بالشهادتين وغير ذلك يجب يظهر الفريضة في عدة احيان ففرض الصلاة يظهر وكذلك الحج والنطق بashahadatines وغير ذلك واذا اظهر العمل الصالح بقصد التأسي بالعامل فلا بأس واذا اظهر العمل الصالح بقصد التأسي اي كان العمل فريضة او نافلة بقصد التأسي بالعامل فلا بأس بذلك قال تعال ان تردو الصدقاتي فنعم هنا ان تردو الصدقاتي فنعم وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَإِن تُبْدُوهَا وَتُعْطُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَيْضًا هَلْ يَلْزَمُ المرأي قد يكون في صلاته وقد يكون غير ذلك المرأي قد يكون في صلاته وقد يكون غير ذلك أعم أعم من جهة والنفاق أعم من جهة أخرى أعني أعني قد الإنسان في عمل ما ويكون مع ذلك مؤمنا بالبعث والجزاء والملائكه والكتب غير ذلك ولا يراء في عمل آخر بل يكون مخلصا فيه كل الإخلاص أما المنافق فدائما ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء لا في الصلاة فقط لا في الصلاة فقط أرجع فأقول المرائي قد يكون في صلاته منافقا وقد يكون غير منافق فالرياء أعم من جهة والنفاق أعم من جهة اخرى أي قد يرأي في عمل ما ويكون مؤمنا بالبعث والنصور والحساب وفي الملائكة والكتب والرسل وبكل أركان الإيمان ولا يرآى في عمل آخر بيكون من أشد الناس إخلاصا فيه. أما المنافق فدائماً ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء. لا في الصلاة فقط بل في كل شيء. ولكن جاء النص بأن المرآة في الصلاة من أعمال المنافقين. جاء النص بأن المرآة في الصلاة من أعمال المنافقين. وجاء النص أيضاً بأن منع الماعون من طبيعة الإنسان إلا المصلين. وجاء النص أيضاً بأن منع الماعون من طبيعة الإنسان إلا المصلين. كما في قوله تعالى. إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع الخير منوع الشر جزوع الخير منوع ما المراد بالمعون ما المراد بالماعون قال تعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا وليحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم تاهمون الذين هم يراءون ويمنعون المعون ما المقصود بالمعون ذهب فريق من العمائلة ان المقصود بالمعون هو ما يستعين به الناس ويستعيرونه من بعضهم ما يستعين به الناس ويستعيرونه من بعضهم من شيء من آسف البيت أو غير ذلك وقيل المراد به الزكاء وقيل المراد به الزكاء فإذا في الباري بعض الأقوال العلماء تفسر المعقول الأول المراد ذا الزكاة المفروض الثاني متاع البيت الذي يتعاطاه الناس يستسلفونه فيما بينهم الثالث المراد عموم ما ذكر يعني تدخل فيه الزكاة وما يصعّروا من البيت ما حكم العارية يعني الشيء الذي يصعّروا من البيت الذي يستسلفه البعض من بعضهم البعض ما حكم العارية أكثر العلماء أكثر أهل العلم على أن العارية مستحبة أكثر أهل العلم على أن العارية مستحبة لما فيها من التعاون على الخير قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم المسلم أخ المسلم فالعارية مستحبة على قول أكثر أهل العلم لا سيما وإن كانت في الخير والبر ولما يجلب ذلك من مودة بين المسلمين ولما يجبر ذلك من مواد بين المسلمين؟ وقد استدل بعض العلماء بوجوب العاريا يعني إن طلب مني زاري أو زميلي في العمل شيئا سلف يجب علي أن أعطيه استدلوا عن الوجود بقوله تعالى الذين هم يراؤون ويمنعون المعون وأجيب عن هذا الاستدلال أي على القول بالوجود فهو هذا القول يعني ضعيف ليس بقوي بأن الوعيد في الآية الكريمة منصب على الصفات الثلاث الوعيد في الآية يعني الويل في الآية منصب على صفات ثلاث السهوة عن الصلاة الرياء في العمل منع المعون. فمن استمعت في هذه الصفات الثلاث فالحق بمكسي الويل من سهى عن الصلاة يعني أخرها حتى خرج وقته ومن رأى في عمله ومن منع أن يعير الناس ما يحتاجونه ولم يكن في ذلك ضرر عليه بشرط لم يكن في ذلك ضرر عليه أحيانا الإنسان يسلف يعني أخيه أو زاره شيئا من متاع البيت كتابا أو شابا في البيت ولا يرجع إليه بل إذا رجع عليه يرجع تالف قد تلف فهذا يعني لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار فإن كان في إقراض الناس سلاف الناس مفسدة وعدم رد الحقوق الى اهلها وعدم رد الامانات الى لا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى آلها. لا يكون المنع لا يكون المنع محرما ولا مكره وهنا وهنا يعني ما يستلزم يعني بيان مسألة من المسائل كما سوق منذ قليل فقد استدل بعض العلماء استدل بعض العلماء على وزود العارية يعني يعني يعير الإنسان أخاف شيئا إذا أراده استدل بهذا النص استدل بهذا النص على الانفراد. فكان في قوليهم هذا مفسدا أي مفسد. كان في قوليهم هذا مفسدا أي مفسد. لا سيما وإن كان جاري مشهور بأنه إذا أخذ شيئا لا يرجعه. جاري مشهور بأنه إذا أخذ مني شيئا عاريا على سبيل السلف لا يرجعه إلي. وإذا رجع يكون تالفا. وإذا رجع يكون تالفا. فهل علي إثم في عدم إعارته الجواب لا لكن هنا يعني أنا أريد أن أنبه على مسألة ألا وهي أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد ولكن لابد من جمع النصوص لابد من جمع النصوص في الباب ثم ينظر فيها وفي مدنول هذه النصوص وتعطى الحكم النهائي الأحكام لا تؤخذ من نص واحد بل لابد من جمع النصوص التي وردت في المسألة الواحدة لابد من جمع النصوص التي وردت في ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يؤصل الحكم السرعي ثم بعد ذلك يؤصل الحكم السرعي. من هذه الامور من هذه الأمور يعني من هذا المنهج ما ذكره ربنا في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون قد قال بعض الماجنين دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى خانة الخمار يفقين ما قال ربك ويل لله يفكروا وأن قال ويل للمصلين انظر إلى هذا الماجن الفاجر يقول دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى خانة الخمار يفقين ما قال ربك ويل لله سكروا وإنما قال ويل للمصلين فهذا الماجن الفاجر الذي يعني يدعو الناس إلى الفجور يدعو الناس إلى الفجور أخذ نصا أخذ نصا ولم يجمع النصوص الواردة في الباب ولم يجمع النصوص الواردة في الباب فلذلك بنى على ذلك فجورا وفسقا وهذا المنهج الذي هو أخذ نص وبناء حكم عليه قد أوقع طوائف من المسلمين في بذع بل في كبائر من الذنوب هذا المنهج الذي هو أخذ نص من النصوص سواء ورد في الكتاب أو السن وبناء حكم شرعي عليه وتترك باقي النصوص في هذا الباب لا تجمع وينظر فيها قد أدى بطوائف من الناس الوقوع في ضلالات في مجال العقائد في مجال العقائد الخوارج والمرجئ الخوارج والمرجئ فالخوارج مثلا ذهبوا الى جمله ادله من الكتاب والسن وفهموها على غير وجه وفهموها على غير وجه واهضروا ايات واحاديث اخرى واهضروا آيات أخر ووصلوا الى ما وصلوا اليه من تضليل المسلمين وتكفيرهم فوصلوا إلى ما وصل إليه من تضليل المسلمين وتكثيرهم والاتداع في الدين والاتداع في الدين وإذا جاء المناظر يناظرهم أو ردل والآيات والأحاديث التي تشهد في ظاهرها لمنهجهم التي تشهد في ظاهرها لمنهجهم وتركوا ما سواها وتركوا ما سواها فمن ذلك مما يستدلون به قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يقولون أن من وقع في سياء فهو مخلد في النار فهو مخلد في النار ونسوا قول الله تعالى ونسوا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أوردوا أيضا قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم ونسوا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن الخير ظرة واحتجوا أيضا بقول الله تعالى ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فقالوا إن من يصر على المعصية هو كافر مخلد في النار وأنسو هذه الآيات والنصوص التي وردت في إخراج من كان في قلبه مثال ذرة من خير أو بر وأما الأحاديث احتجزوا بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة من لا يمن جاره بوائقه قالوا من قتل نفسا قال النبي عليه لا يدخل النار أحد في مثقال خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في مثقال خردل من كبرياء هذه النصوص فكفروا مرتكب المعاصي قاطع الرحم كفروا قاتل النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهده بغير حقها حرم الله عليه الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام أخذوا هذه النصوص وغيرها وأصلوا عليها أحكاما بتكثير فاعلها وبتحريم الجنة عليه وبخلوده في النار ونسوا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك فظلوا وأظلوا فضلوا وأظلوا هذه طائفة من أهل البدع الخوارج ظلوا في الفهم وذلك بسبب أنهم اعتمدوا في أحكامهم على نص أو نصين وتركوا باقي النصوص في الباب وتركوا باقي النصوص في الباب فإذا أردنا أن نؤصل مسألة أو نخرج بحكم في مسألة ما فلا بد من جمع النصوص الواردة في الباب ثم يكون الحكم بعد ذلك أيضا من طائف البدع أهل البدع أيضا المرجعة فالمرجعة أيضا عمدوا إلى مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من شهد لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرمه الله على النار. من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. وإلى مكة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ويعلم يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات أن لا إله إلا الله دخل الجنة وإلى مكة قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فاخذوا بظاهر النص ان كل من تكلم بذلك ولم يعمل عملا قط ولم يعمل عملا قط هو بمأمن من العذاب بمأمن من النار بمأمن من العذاب لا يدخل النار ابدا ايضا قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة وكذلك من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار وكذلك لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا وعلى هذا المنوال على هذه الطريقة قالوا إن العمل غير مطلوب, مطلوب. فيكتل القول فقط احتجوا كذلك بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا فأسابهم الله بما قالوا زنات تجري من تحت الانهار زنات تجري من تحت الانهار فقالوا إن الله عز وجل قال فأسابهم الله بما قال فاكتصر هنا على القول فاقتصر هنا على القول ولم يطلب العمل فحكموا لمن اقتصر على قول لا لئا إلهنا الله بالإيمان والنجاء من النيران وإن لم يعمل خيرا قط بل بالغ بعضهم مبالغة شديدة فقالوا انما من قال لا اله الا الله فهو على ايمان جبرائيل واسرافيل فهو على إيمان جبرائيل وإسرافيل وضل اخرون منهم وضل آخرون أعني من المرجع ضلالا بعيدا اذ قالوا من قال لا اله الا الله فهو مؤمن وان اعتقد بقلبه فهو مؤمن وان اعتقد التثليث بقلبه وتغافلوا عن الايات التي وردت فيها الحث على العمل من مثل قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فردف الإيمان بالعمل وتركوا قول الله جل ذكره إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وبقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فهم تناسوا آيات كثير وردت في هذا الباب تركوا مستقوله يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ ظهره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وريص المصير فقد باء بغضب من الله وان واه جهنم جهنم المصير فنسوا ان هؤلاء مجاهدون خرجوا للجهاد في سبيل الله الا ان زحف الكفار ارهبهم وشعاع السيوف ازعجهم فرجعوا وولوا الادبار فجاء فيهم الوعيد الشديد نسوا مثل حديث النبي عليه الصلاه والسلام اتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا, المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي وقد شتم هذا وقاذت هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن حسناته قبل أن, يقضى قبل أن يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار مثل هذه النصوص طرقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر أليس هذا النص يفيد أن من سب مسلما فهو من الفاسقين ومن قتلوه فقد فعل عملا من أعمال الكفر وإن كان يقول لا إله إلا الله طرق الوعيد الذي جاء في الكتاب والسنة لآكلة الربا لمن يأكل الربا والزناتي ومن يأكلون السحت وللمصورين والمسبلين ترك الوعيد الذي أتى في الغشاشين وقطاع الأرحام والطرق والمتبرجات وأكلت أموال اليتامى ظلما وشهود الظور إلى غير ذلك ترك كل هذا الوعيد ضلت المرجئة وأضل كثيرا وضل عن سواء السبيل وهذا مصير من أخذ بنص واحد في باب واحد وترك باق النصوص وهذا مصير من أخذ بنص واحد في باب واحد وترك باق النصوص هذا مصير المتميع الذي يأخذ أحاديث يظن أنه توافق شهوته ومراده هذا مصير المتشدد الذي أخذ بзаحاديث ظن أنه تزكي وتقوي تشدده لكن وفق الله تبارك وتعالى اهل السنة والجماعة وفقهم وسدد على الخير طريقهم وخطاهم فاخذوا بجميع النصوص جمعوا بينها ووفقوا وقلقوا بينها فسددوا رفعوا الاشكال عن المسلمين رفعوا الاشكال للمسلمين وازالوا الشبه كشفوا الحجب فجزاهم الله اي اهل السنة والجماعة اهل العلم الربانيين جزاهم الله عنا خيرا اذ ان الله جعلهم سببا في التوثيق والجمع بين النصوص وفي إلقاء الأحكام على المنهج الصحيح، فهل أن قاطع الراحم يقول لا إله إلا الله، فهل نطبق عليه رأي الخوارج بقولهم إن الجنة عليه حرام، أم نطبق عليه قول المرزية إنهم من أهل الإيمان في تزيح الجنان؟ بأي قول نأخذ؟ هل نأخذ بقول الخوارج أنه كافر من الكفار والنار عليه والنار والجنة عليه حرام وهو مخلد في النار؟ هل نأخذ بقول المرفية الذين يقولون طالما قال لا إله إلا الله وعمل ما عمل من المعاصف ومن أهل الجنان بأي نأخذ هل نأخذ بهذا أم بهذا ولا شك أن الجمع بين النصين هو منهج أهل الصنة والجماعة فنقول هو من أهل الجنة لأنه مات على التوحيد لكنه قد يدخل النار جراء معصيته لكنه قد يدخل النار جراء معصيته إما أن يعفو عنه الله وإن أن يدخل النار فيعذذ فيها بمقدار المعصية التي ارتكبها فيعذذ فيها بمقدار المعصية التي ارتكبها ثم يخرج من النار بالتوحيد الذي في قلبه إلى الجنان يخلت في الجنة وقد وضع اهل العلم قواعد في الجمع قد وضع العلم قواعد في الجمع بين النصوص وقبل ان نبين أو ابين هذه القواعد بادلتها فأذكر من ذلك اربع ساقول وضع اهل العلم المستهدون قواعد قواعد بادلتها للجمع بين النصوص من ذلك ان الفن درجات كذلك النار دركات الزنة درجات، وكذلك النار دركات. توضيح ذلك فأقول قال الله قال الله تعالى ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الضرجات العل فأولئك لهم الضرجات العل الزنات عدن تزل من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاؤه من تذكى ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات لهم العلى جنات عدن تزري من تحت غنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى وكذلك قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون قال في سأنهم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وزنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فهنا بيان لأن الجنة درجات يختلف فيها أهلها على قدر منازلهم فيها على قدر منازلهم فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنه جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه قال يا رسول الله أتلا نذكر الناس قال إن في الجنه مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء ما بين الدرجتين، كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإذا سألتم الله الفردوس. فإنه أوصت الجنة وعلى الجن، قال، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنة. وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ان اهل الجنه لا يرون من فوقهم ان اهل الجنه لا من فوقهم كما ترون الكوكب الذري في اقصى السماء وان ابا بكر وعمر منهم وان عما وان ابا بكر وعمر منهم عما يعني في اعلى الجنان فهذه بعض النصوص التي فيها أن الجنة درجات يختلف أهلها فيها على قدر منازلهم وأما الأدلة على أن النار دركات وأما الأدلة على أن النار دركات فمنها قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فكذلك قوله تعالى ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وقوله تعالى في شأن أصحاب المئذة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وقال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل من النار فهذه بعض النصوص التي تفيد أن النار دركات يختلف فيها أهلها يختلف فيها أهلها فالمنافقين في أسفلها أهل فرعون يُعرض عليهم النار غدوا وعشية ويوم القيامة يزيد لهم العذاب. أبو طالب أبو طالب الذي كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام شفعه النبي فكان في ضحاح من النار فالقاعده الاولى في هذا الباب ان الجنه درجات والنار دركات القاعده الثانيه ان هناك من يدخل الجنه قبل غيره هناك من يدخل الجنه قبل غيره من ادله ذلك قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الاراث رجال يعرفون كلا بسيماهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وقالوا اذا صلت أبصرهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادوا أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ثم كان الجواب هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون قال تعالى والذين امنوا واتبعتم ذريات بايمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألقتناهم من عملهم من سيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر تدخل الجنة على صورة القمر ليلة والذين على إثرهم كأسد كوكب إضاءة. والذين على إثرهم كأسد كوكب إضاءة. وأورده البخاري في صحيحه أيضا من حديث أبي هريره رضي الله عنهم. في بيان آخر أهل الجنة دخولا في بيان آخر أهل الجنة دخولا وما له في الجنان, وما له في الجنان قال ويبقى رجل مقبل دوازيه على النار هو آخر أهل النار دخولا لها هو آخر من دخل النار وآخر من يدخل الجنة وقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل خقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وخمسمائة عام يدخل في قراء المسلمين الزنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وخمسمائة عام فهذه بعض النصوص التي وردت في هذا الباب التي منها فإذا تقدم لنا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل جنة من فعل كذا أو يدخل النار من فعل كذا فإذا كان المقول فيه من أهل التوحيد فقد يحمل على أحد وجهين النصوص التي وردت فيها لا يدخل النار من فعل كذب أو لا يدخل الجنة من فعل كذب هذه النصوص حملها العلماء على وجهين الأول أنه لا يدخل مع الداخلين الأولين بل يقتضى حظه من العذاب إلا إذا عاف الله عنه ثم يدخل الجنة هذه النصوص حملها العلماء على وجهين الوجه الأول انه لا يدخل مع الداخلين الاولين بل يأخذ حظه من النار إلا أن يعفو الله عنه ثم يدخل زن الوجه الثاني أنه قد لا يدخل نوعا من الجنان التي أعدت لمن ترك هذا الفعل لا يدخل نوعا من الجنان التي أعدت لمن ترك هذا الفعل كما جاء في الحديث من شرب الخمر في الدنيا حرمها, يعني حرمها في الآخرة من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخر كذلك الحال بالنسبة لجهنم نسال الله ان يعيذنا وان يكن منها برحمته وفضله فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرم, حرم على النار حرم على النار من قال لا إله إلا الله قد يحمل على النار المخصوص هي نار مخصوص الا وهي نار المشركين هذا لقد ذهب بعض العلماء إلى إمرار هذه النصوص على ظاهرها بغير التأويلين وغير جمع، بغير التأويلين وغير جمع، فهذه بعض طرائق العلماء هذه بعض طرائق العلماء في هذا الباب والموضوع يعني موضوع الجمع في النصوص أو جمع النصوص التي وردت في أبواب كثيرة مثل أبواب الشفاعة وأبواب الحب والبغض في الله وكذلك الصيام إلى غير ذلك من الأبواب قد وردت احاديث او بعض النصوص ظاهرة تعارض لكن العلماء جمعوا بينه واللفوا بينه وهذه يعني الابواب لعل يعني الوقت ان شاء الله في المرة القادمة يتسع لذكر بعضها حتى يتوفر لنا اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله حتى اكمل ما قد ددته من ذكر بعض الابواب في مجال العقائد والفتح وغيرها التي قد يكون فيها نصوص يظهر من التعارض في الظاهر، لكن العلماء ألفوا بينها وجمعوا بينها حتى هذا اللقاء نحن أتركم في رعاية الله وحفظه، وإن كانت هناك أسئلة قبل أن ينتهي الوقت أجب عليها، وصلى نبي محمد السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السائلة تقول اخت حلفت ايمان كثيرة ولا تدري او تذكر عددها فماذا تفعل تقرب تقرب يعني العدد حتى تطمئن نفسه هي تظن انها حلفت ثمانية ايمان ام عشرة ايمان ثمانية ايمان ام عشرة ايمان فنقول فلتجعلها عشر او تجعلها تسر حتى تكون خرجت او ضرأت ذماتها هي لا تدري حالة ثمانية ايمان ام عشرة ايمان فاقول تجعلها عشر او تجعلها تسع او تجعلها ثماني وكفارة اليمين الواحدة اطعام عشرة مسكين تطعم تأتي بطعام وجبة غذاء لعشرة افراد سواء كان هذه الوجبة مطبوخة او غير مطبوخة في مثل اصرى من الفقراء مكونة من خمسة افراد فتعطين طعام لخمس أسرة مكونة من سبعة أفراد تعطين طعام لسبع وهكذا حتى يكتمل عدد العصر عن اليمين الوحيد ما حكم الشرع في بيع ورق سيارة مجهزة لأحد الطرفين بين الطرفين أنا أكرر غير واضح يعني يعني ما تهتموا أن يعني شخص معاق اشترى سيارة شخص معاق اشترى سياره ثم باعها بالتراضي ثم باعها بالتراضي لشخص اخر فكل بيع الورق وليس بالسياره انا لا افهم السؤال غير واضح تقول باع الورق الذي فيه تخفيض يعني السيارة السيارة السيارة تباع بخمسين ألف فهذا المعاق يعني الحكومة رفعت الضرائب رفعت الضرائب يعني التي هي أكلها والناس بالباطل عن هذا المعاق واشتراها بعصرة آلاف واشتراها بعصرة آلاف فتقول السائلة ما حكم بيع اوراق السيارة يعني يعني ما المقصود اوراق السيارة هل اذا يعني اشتريت اوراق السيارة تكون السيارة ملك لي ما زالت ملك لصاحبها إذا انا اشتريت اوراق الس... الاوراق الخاصه بالسياره الملكية تكون لمن تكون الملكية لمن يشتري الاوراق من المعاق بإذن بيع السيارة هو يعني يشتري السيارة منه هذا العمل لا يجوز هذا العمل لا يجوز بشرط الذي أعلمه أن الحكومة تقول أو يعني المؤسفات في الدولة تقول يعني لا يجوز لهذا المعاق أن يبيع السيارة إلا بعد مرور مدة زمنية معينة لا يجوز لهذا الشخص يعني رجل معاق اشترى السيارة بسعر مخفض هذه السلعة وفرتها له المؤسسة الحكومية نظرا لاعقاطه، فقام ببيع أوراق السيارة التي يعني من اشتراها سيمتلك السيارة بعد ذلك لشخص بالطراد في المدينة، وباع هذه الأوراق التي هي عبارة عن ملكية للسيارة قبل انتهاء المدة الزمنية التي حددتها له الحكومة. هل يجوز الضاب لا يجوز؟ بعد أن تنتهي المدة الزمنية التي خمس سنة أو أكثر أو أقل يجوز له أن يتصرف في السيارة كيف يسأ تقول وهي تصلي يأتيها أو لا دا يريد منها أن تفتح له زواجة أو تلبس أو شيء هل تفعل تفعل ولا تطل الصلاة يجوز أن تفعل فالحركات البسيطة في الصلاة لا تطلها لكن تقلل من ثواب أو أجل الصلاة هل إذا كان الشخص صائم له الوقال له أحد من التصدى اللي لم ومتلع قدر أن نواة صلاة ويطلع أذرياء إلا أن كان يعني هو يظهر عمله حتى يمدح يظهر عمله حتى يمدح تقول أن يذكرات القرآن من الهاتف سبق الكلام على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا دليل يمنع سواء مسحة المصحف أم لم تنساه سبق الكلام أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء كان ذلك بمثل المصحف أم بغير مس ولا دليل من الكتاب ولا من الشتن يمنع تقول اذا بدأ سنصل في ختمة قراءة القرآن في سعب أنه يكملها ودخل رمضان يكمل على ختمته أم يبدأ ختمة جديدة الأمر على, الأمر على الشعر إن ختمها فهذا حسن وإن بدأ من جديد فهذا أيضا حسن لكن لا يوجد دليل يعني يلزم أو فيه يعني أجر أعلى ما حكم قراءة القرآن؟ السوق الكلام على ان الحاج يجوز ذا ان تقرأ القرآن فواء المسجد المصحف امن لم تنسه وكذلك دخول المسجد الحاج يجوز ولا دليل يمنع فكلها حلفت يعني ايمان كثيرة في حياته زلندته كما السوق يعني شرق بين اليمين الغموس واليمين اللغ واليمين المعقدة اما اليمين اللغ فان الله قال لا يواخذك الله باللغو في ايمانكم لا يواخذك الله باللغو في ايمانكم وأما اليمين المنعقدة يجب الوفاء بها فإن لم تفي فتكفر كفارة يمين وأما اليمين الغموس التي تغمي الصاحبة في النار إذا كانت يقطع بها حق مريم مسلم وهي اليمين الكذب وهي اليمين الكذب وكفارتها أن تتوب من هذه اليمين الكذب الذي فعلتها وترد الحقوق إلى أهلها تقول زوجة طلبت الزجاجة طلاق بسبب زوجيه ثاني هل هذا يعد ضرر قد يكون ضرر عليها لها الحق في ان تطلب الطلاق او يعني توقف معه لها الحق في ان تطلب الطلاق لها الحق في أن تطلب الطلاق وكذلك لها الحق في أن تظل معه ان احسن عصرتها لا ما الحديث الذي ذكرته اي مراطره الطلاق لا يصح هذا الحديث لا يصح تقول هي على أخت تقول هي أختنا على خلاف مع زوجها وتركها لمدة سنة وخمسة أشهر هي وبنتها لم تعاونا أي شيء ما حكم الشرع في ذلك هذه قضية يعني هذه قضية من قضايا لكن ينظر يعني لا شك أن الزوج لا شك أن الزوج إن كان ترك زوجته وبنته بدون سؤال فهو آثم لكن ينظر إلى سبب خلاف بينهم ينظر إلى سب الخلاف، فهال الزوجة هي سب الخلاف يعني هي ناشز أمراة ناشز يعني كم مرة نصحها فلم تستجب، كم مرة نصحها فلم تستجب هي التي أرادت أن يترك هو البيت، فيعني أقوله في القضية يعني يحتاجه يحتاج الأمر فيها إلى تفصيل حتى تكون الفكرة صحيحة في القضية يحتاج الأمر فيها إلى تفصيل، فيعني لعل السائل تذكر يعني شيئا بتفصيل عن هذا الأمر. تكون التي وضعت النقود في البنك للحفاظ عليها حتى ياتي وقت العمره فعلها يعني زي مع الكراهه واما الاموال الربويه التي تاتي من وراء هذا المال تاخذها وتطعم الفقراء البعيدين عنها هل العقيقة طهي الطعام العقيقة يصح أن تكون بطهي الطعام يصح أن تخرج لحما فقط هذا وهذا جائز كل جائز على الساعة ولا قدر الشطاع تقول وكان لا يعلم الحب وفعل عليه كالثورة قالت تعالى إلا من تبع آمن وعمل عملا صالح إلا من تبع آمن وعمل عملا صالح فقول أخت روت لصديقتها ما حدث في ليلة زوجها لعليه نعم هي آتمة هي آتمة وهي من صر الناس وهي من صر الناس إلا إذا تابت إلا إذا تابت واستعفرت ربها وفعلت أعمالا صالحا تقول هل يجوز الهداء الطفل لعبا في شكل حيوانات ليلعب بها نعم يجوز طالما أنا وسيلعب بها وسيلكون ممتهنة نعم يا جوز طالما انه ستلعب بها وستكون ممتهنة طبق الكلام في من باع الأوراق وهو لا يعلم أنه يأثم وعليه التوبة والاستغصار عليه التوبة والاستغصار وفعل أعمال صالحة قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تقول من حكم لك الخطوبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس تسع دبل بعدد نسائه النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس تسع دبل بعدد نسائه وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين الواء الشيخ الألبانية رحمه الله أن الدبلة من بدع النصارى مما انتقل إلى المسلمين من النصارى مما انتقل إلى المسلمين من النصارى. فإن كان هذا صحيحا فهذا في نوع تشبه الكافرين والكافرات هذا في نوع تشبه بالكافرين والكافرات، وليس في الدبلة، يعني مما تقرب الرجل إلى المرأة ولا المرأة للرجل، في الدبلة التي تقرب الرجل إلى المرأة ولا المرأة للرجل. سين القلوب بين إسرائيل من أصحاب الرحمن يقلبها كيف ساء، القلوب بين إسرائيل من أصحاب الرحمن يقلبها كيف ساء، والمحبة التي توضع في القلوب من الله، المحبة والموادة. التي توضع في القلوب من الله أما يعني قول القائلة أنها تلبس كي يعرف الناس أن هذه الفتاة مخطوبة فهذا كلام باطل هذا كلام باطل فكم من امرأة متزوجة كم من امرأة متزوجة ولا يضرها علم الناس أم لم يعلم وما الإشكال أن يعرف الناس أنها مخطوبة ما الإشكال أن يعرفه أم لا يعرف ما الفائدة من معرفة الناس أنها مخطوبة وما الفئيد من عدم معرفة الناس انها مخطوب هل في معرفتهم انها مخطوبة سيطرقوها وفي معرفتهم انها غير مخطوبة سيأتون عليها كل هذا كلام يعني ما له وزن ولا له قيمة تقول بس من لا يعلم بالذنب لا يأثم من لا يعلم بالذنب لا يأثم عليه بل يأثم انه كان الاولى به ان يسأل عن حكم السرع كان الاولى به ان يسأل عن حكم الشرع في هذا وخاصة أنه يعلم أن هناك من الشروط الموضوعة له عند الشراء أنه لا يبيع هذه السيارة ولا الأوراق إلا بعد مضي وقت من الزمن فهو الآن خالف خالف ما هو موضوع خالف ما اتفق عليه هو خالف ما اتفق عليه فإذا كان خالف الأشك أن من يقع في المخالفة يحاسب من يقع في المخالفة يحاسب إما سرعا وهذا هو الأصل أو قانونا وهذا هو القرأ الذي فهمته الذي فهمته أنه أخذ الأموال مقابل السيارة التي اشترى يعني يعني هو اشترى مال اشترى استفر الله, اشترى سيارة من ماله الخاص ثم باعها بسعر أكبر قبل مضي الوقت المحدد وهو قد فعل وقع في مخالفه هذه حال الحالة الثانية أنه مضى في شراء السيارة ولكن بمال بمال مالكها الأصلي وأخذ على الأوراق التي قام بكتابتها ويعني يعني لما ذهب ليوقع على الأوراق أخذ شيئا من المال هذا المال هذا المال كان مقابل هذا المال كان مقابل قيامه بشراء السياره او بمعنى ادق هذا المال كان مقابل انه تقدم بشراء لصراء السياره بالطرق يعني المشروع لكنه خالف في شيء فهل هذا المال الذي اخذه فيه شيء من الحرمة نعم فيه شيء نعم فيه شيء فيخرج شيئا من المال يتصدق به يخرج شيئا من المال للفقراء يتصدق به ويتوب الله من هذا الفعل ويستغفر ويبقى من العمال الصالح تقول كيف نفعل لكي ندخل الجنة بغير حساب ولا سلقة عذاب ما ورد في حديث السمعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فإذا سمعت هذه الصفات فلعل الله أن يدخل خاعل من كانت فيها بالصفات الجنة وغير حساب ولا صدقة عذاء تقول زوج يعمل عقيقة زوجها لم يعمل عقيقة لأولاديهم الآن كبار ومتزوجين هل العقيقة دين على الزوج يعني على الأب العقيقة مستحب. العقيقة مستحب ووقتها في اليوم السابق فإذا مرت الأيام ولم يكن الأب قد فعل العقيقه لأولاده ثم بعد أن كبروا وتزوجوا فعلها لهم فهذا حسن وإن فعلوهم عن أنفسهم فأيضا هذا حسن وإن فعلوهم عن أنفسهم فأيضا هذا حسن وإن لم يفعلوها فلا إثم على أحد هل من علم الدى أن النقاط فرد ولكن أهل المتلبس لشبهة من الشبه هل تكون آثمة نعم هي آثمة نعم هي آثمة تقولوا إذا سمعتوا رقية أكون من الذين يستركون معنى يستركون أن يطلبون الرقية يطلبون من غيرهم أن يرقوهم يطلبون من غيرهم أن يرقوهم هذا معنى يستركون أما صماء الرقية ففي حد ذاته ليس فيه شيء تقول هل يجب المسح على الكعبة وتبذر بها أداة من البدع؟ التمسح بالكعبة وتبذر بها بدعة من البدع؟ هل قبل أن تدخل الجنة لازم تدخل النار؟ ليس بلازم، ليس بلازم لأن الله يعفو عمن يشاء ويغفر من, من يشاء. تقول المعاق كان ليس لديه أصل الأنوار واضح. تقول رجل معاق ليس لديه مال فقال له شخص لديه مال أنا أعطيك مال تشتري السيارة لي وتأخذ مقابل ذلك شيئا من المال السيارة أنا أعطيك مال هذا من تبادل المصلحة والمنفع هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز محراء هذا لا يجوز حراء لأن السيارة السيارة وبعت لهذا المعاق وضعت لهذا المعاق وهذا المعاق الآن يشتري سيارة ليس ماليا خاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك وهذا المعاق يبيع شيء لا يمتلكه يبيع شيء لا يمتلكه السؤال يعني كان في البداية غير واضح ومع ذلك هو في جميع الأحيان هذا الفعل فعل محرم هذا الفعل فعل محرم هذا الاختصار إمرات ابتدى النقاب السؤال يعني في خطأ لعل السئلة يعني تعيد الكتابات مرة أخرى سؤال ما حكم امرأ تترنى النقاط مع معنى تترنى او تتزين في خطأ في الكتابة قاض وقت ينتهي هل هناك سؤال ام نستفيد الوقت وننهي المحاضره تقول السائله يعني امرأت تلبس النقاب في وقت وتتركه في وقت آخر تلبسه إذا خرجت مع البعض وتتركه لا تلبسه إذا خرجت مع البعض هل هذا يجوز؟ أبداً يجوز هذا حرام وتلاعب هذا لعب هذا لعب ما هي مقدار الذكاء المفروض على حلي الذهب مستقبت العروس إذا بلغ الذهب النصاب أو خمسة وثمانون جرام فيه فيه ذكاء إذا بلغ الذهب خمسة وستون جرام فما تزين به أو مال تزين به ففيه زكاة ففيه زكاة أقول كيف يكون دعاء لله؟ قال تعالى ومن احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين القسم في تعلم الكتاب الله قبل للطباعه ثم حاول ان تستاهدي في تعلم باب من ابواب العلم كان كان في الفقه في العقيدة أو في الله لم يكن يعني لديك أن تتخصص في من أبواب العلم الشرعي فلا من تتعلمي أو يعني تحفظي بعض الخطب لأهل الفضل من أهل العلم لأهل الفضل من أهل العلم كامتالي الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ أبي إصحاق والشيخ العدوي وغيرهم من أهل العلم الأفاضل تحتضي خطة من خطبهم ثم يعني تردديها وتعلم الأخاط ذهب الزينة عليه زكاة وهذا قولي جماهير أهل العلم أما مقدار الزكاة فهي ربع العشر ربع العشر يعني يعني ان كان الذات الذي معها خمس وثمين جرام فيه الذكاء، فيقوم بالمال يقوم بالمال، يعني ينظر الى ثمنه بالمال فان كان بلغ خمس وعشرين الف من الجنيهات مثلا فعلى كل الف خمس وعشرين جنيه على كل الف خمس وعشرين جنيه سبق الكلام ان دهد الزينة عليه زكاة بشرط ان يبلغ النصاب ويمر عليه حول بشرط ان يبلغ النصاب ويمر عليه حول. تقول هل من قعل ذنبه في النصف الله رضا عليها ليصل له الذنب نعم قال تعالى كل يا عبادي الذين أتفقوا على أمتهم لا نطهم الرحمة لله إن الله يغفل الضمور الجميعا تقول ستسافر وتأجل الشهرين تكسر تقصر في كل مدة جلساء أم لتقصر مدعمة يجوز لها ذلك يجوز لها ذلك أن تقصر الصلاة مدة شهرها ويجوز لها أن تتم هذا جائز وهذا جائز يجوز لها هذا ويجوز لها هذا هي على السعر تفعل ما تراه أي صر عليها إن أخذت بالرخصة فهذا حسن وإن أخذت بالعزيمة وصلت الصلاة تامة فأيضا هذا حسن وزائز تقول ما حكم تربية الأضافر أي تطويلها هذا تسبهم بالكافرات هذا تسبهم بالكافرات قال أناس رضي الله عنه وقت لنا وقت لنا في قص الأظاثر ونكف الإبط وحلق العانة أن لا تزيد على أربعين يوم وقت لنا أي حدد النبي عليه الصلاة والسلام لنا في أن نترك الأظاثر لا تزيد وكذلك سعر الإبط وعانة عن أربعين يوم ولكن ليس معنا ذلك أن تترك الأظاثر تطول يعني مثلا البعض أظاثره تطول بعد أسبوع والبعض لا تطول إلا بعد شهر فهل يقال لمن طالت أظافره بعد أسبوع تركها حتى إذا اقتربت المدة أربعين قصها لا بل من سن الفطرة قص الأظافر تقليم الأظافر سن الفطرة سن الفطرة قص الأظافر وتقليمه كذلك من سن الفطرة تنظير صار العانة والإبر إزالة هذه الأوساخ وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لدول حنيفية السمحة يجوز للمرأة أن تصبغ صعرها باللون الأسود ولا دليل يمنع يجوز للمرأة أن تصبغ صعرها بأي لون حتى وإن كان الأسود ولا يوجد دليل يمنع المرأة من ذلك يقول هل من ذكر شيء عن عمل مستمر ثم شعر بالندم انه اكثر به يحبط ذلك عمله كله لا يحبط العمل اذا كان لا ينوي الرياء لا يحبط عمل اذا كان ينوي الرياء اما اذا كان ينوي الرياء فيعني بين اقوال علماء الخلاف فيه وما حكمه سوف يستمر عليه هذا كما سبق ينظر الى نيته هل هو ينوي الرياء به ينوي الرياء به فإن كان ينوي الرياء به فليزدد النية النيه وليصححها يجد بالنية وليصححها يجد بالنية ويصححها تقول الاذكار التي تقال بعد الصلاة من تسليح وتحميد وغيره. هل اذا زاد العدد بدون قصد تكون وقعت في بدعة؟ ليس ذلك في بدعة. ليس ذلك بدعة ليس عليها شيء ليس عليها شيء الى هنا أصدقنا الله يقولنا وصلنا بيه محمد السلام عليكم ورحمة الله